احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل القات حرام أو حلال قال لأنه لا يفقد العقل كاملا القات محرم وكل من نعرف من المحققين من أهل العلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى لا يشكون في حرمتهم و ونوع من الورقيات يجتمعون على على مضغه ثم يحصل له تفتير وإن زعم من يزعم أنه لا يحصل منه ذلك بل هو يحصل منه شيء من التغطية للعقل وتغير في الفكر والفتور ولهذا من من هم من أهل البصيرة والعلم بدين الله سبحانه وتعالى لا يشكون في حرمة هذا القات نعم أحسن الله عليكم يقول من شرب الحشيش فهل تقبل صلاته قال لأنه مسكر من من شرب الحشيش أو غيره من المخدرات أو او او المسكرات أو المفترات يصبح غير عاقل فاقدا للعقل وما يقوم به من أعمال وقت تعاطيه هذه الأمور يقوم بها عن غير عقل لا يكون عاقلا فلا يستقيم من عباده ولا تستقيم له صلاة لأنه يأتي هذه الأمور وهو لا يعقل وهو لا يعقل لا يضبط ما يقال فيها ولا يضبط ما يفعل فيها ولا يميز بين ركن أو واجب أو سنة لأنه, لأنه بتعطيه لهذه الأشياء فاقد لعقله نام السلام عليكم يسأل عن المشروبات الخالية من الكحول قال والتي يجعلونها في قوارير شبيهة بقوارير الخمر ما حكمها الخالي من الكحول أو من الإسكار للقليل منه والكثير كما هي قاعدة الشريعة ان صح ذلك ان صح ذلك فلا يدخل في المخدرات أو المسكرات مسكرات أو ما جاءت الشريعة بتحريمه وما يوضع في زجاجات, زجاجات مشابهة لزجاجات الخمر فهذا يجب أن يجتنب يجب أن يجتنب لأن, لأن فيما يظهر لي والله أعلم أن وضعه بهذه الزجاجات خطه ممن وضعه لتهوين هذا الأمر في النفوس ونوع من الاستدراج للناشئة والشباب حتى يدس الشر شيئا فشيئا فمثل هذه الواجب أن يحذر منها وتتجنب، وفي الواضح المبين وفي الواضح البين سلامه وعافية من مثل هذه الأشياء صلى الله عليكم يقول لدينا معاملات تجارية مع بعض الأجانب وهم كفار فكيف نتعامل معهم هل نسلم عليهم وهل يمكن لنا الجلوس معهم على مائدة واحدة التعامل مع الكفار بيعا وشراءا في حدود ضوابط الشريعه وقواعدها وأيضا في حدود احكام الشرع في البيع حله وحرمته ضوابطه وقواعده لا بأس بذلك وأيضا ينبغي على التاجر أن تكون تجارته وتعامله دعوه إلى الله فإن, فإن كثيرا من الناس في قديم الزمان وحديثه دخلوا إلى الإسلام عن طريق التجار فيما راوه في تعاملاتهم الإسلامية من عدل وإنصاف وأمانة ونزاهة وعفة وتجنب للحرام كثير من منهم دخلوا في الإسلام عن طريق, عن طريق التجار فالتعامل بالتعامل الإسلامي في حدود ضوابط الشريعة وقواعدها لا بأس به والبيع والشراء معهم يقتضي منقابلة ويقتضي جلوسا ويقتضي بحثا في طريقة البيع وقيمته وما إلى ذلك فهذا كله لا بأس به لكن ما نهي عنه يتجنب مثل بدئهم بالسلام لا يبدؤون بالسلام كما جاء النهي عن ذلك فيما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيتعامل معه في حدود ما جاءت به الشريعه مع تجنب ما جاءت به النهي عنه نعم صلى الله عليه وسلم يقول هناك طرفان في هذا الحديث بعضهم يقول كل أدرى بثلثه وبعضهم يقول إذا اختصر الإنسان أو اقتصر الإنسان على اللقيمات يحصل له ضعف في الجسم فما توجيهكم هذا الباب فعلا يحتاج إلى فقه ولا ينبغي الإنسان أن يفقه هذا الحديث في ضوء مبتغيات نفسه ومشتهياتها فياكل ولا يزال يأكل وهو يقول لم يصل إلى, إلى إلى الثلث ويملى بطنه وهو يزعم أنه بعد لم يصل إلى الثلث وإنما الإنسان يعتد لقيمات هذه واضحة أكلات هذه كلمة واضحة يقمن الصلب يصبح قادرا على ممارسة أموره وأعماله ونشاطه بأكلات قليلة وهذه إذا تعود عليها البدن ما كل إنسان يحتمل ذلك الأكلات ليس كل إنسان يحتمل ذلك إلا من تعود بدنه على ذلك ولهذا قال عليه السلام فإن كان لا محالة لأن بعض الناس ما يحتمل ما يحتمل أكلات يقمن صلبة فإذا كان لا محالة فلابد من تنظيم الأكل إلى الأقسام الثلاثة إلى الأقسام الثلاثة الطعام وثلث للشراب وثلث للنفس نعم أحسن عليكم. يسأل عن الصلاة وراء من يشرب الدخان ولا يشرب الخمر في الدخان شرب, شرب الدخان فسق ومعصية لله سبحانه وتعالى والصلاة وراء الفاسق تصح لكن لا ينبغي أن يقدم لا ينبغي أن يقدم لكن إذا وجدت الصلاة خلفه فإن الصلاة تصح لا يقال أن الصلاة غير صحيحة أو أنها باطلة الصلاة تكون صحيحة لكن لا ينبغي أن يقدم وإنما يقدم للصلاة وللامامه بالمصلين من هو الأولى بها نعم صلى الله عليكم يقول أخونا أصيب بمرض خطير وهو ذاهب يعالج في خارج البلاد أسألكم أن تدعو له يا شيخ في هذا المجلس المباوى من الله عليه وعلى جميع مرضى المسلمين بالشفاء والعافية اللهم رب الناس مذهب البأس اشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم اشفيه واشفي مرضى المسلمين صلى الله عليكم يقول هل على من قدم إلى المسجد النبوي الصلاة في الروضة ليست واجبة لكن الصلاة في الروضة يتناولها الحديث الوارد في فضل الروضة حيث قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة فان تيسر الإنسان تيسر له الدخول والجلوس والصلاه والذكر وتيسر له ذلك في بقعة شريفه وفاضله وعظيمه مكانتها وجاء في فضل هذا الحديث العظيم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وان لم يتيسر له ذلك فلا حرج فلا حرج عليه نعم السلام عليكم يسال عن حكم استعمال الأدوية التي فيها شيء من المخدر المخدرات أو المسكرات أو نحوها ليس فيها عافية ولا شفاء ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فما كان فيه شيء من ذلك يتجنبه المسلم لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل الشفاء والعافية في شيء حرمه على العباد بل الأدوية كثيرة والعلاجات متنوعة تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وجعله جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فيبحث عن الأدوية والعلاجات التي ليس فيها شيء محرم أو أو شبهه ونسر الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا بما بمعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر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 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاك الله خير